يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثالبين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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجل يقول أبو خالد الأحمر أيضا ذاكرا عن الأعمش وكان الأعمش صاحب دعابة وصاحب تعليقات ساخرة كما سيأتي يقول أن الأعمش لقي إبراهيم النخعي في الطريق إبراهيم النخعي ده أحد مشايخ الأعمش وإيه الأعمش أعمش في وجهه عمش يعني يعني لم يكن جميل الصورة وإبراهيم النخعي كان أعور فهم بقى الاثنين مشيين مع بعض فقال إبراهيم للأعمش مازحا إليك عني يعني أنت روح من سكة وأنا من سكة ليه؟ قال أعمش وأعور يعني اتنين ماشيين جاب ببعض يعني حيبقوا يعني مدعال لسخرية الناس وأنهم يضحكوا عليهم والكلام ده للصورة مش راجبة خالص أعمش وأعور فقال له الأعمش بل نمشي معا ويأثمون اللي عايز يترق علينا ويأثخر منا هو حر يشيل الإنس مع الكتافه فقال له إبراهيم بل نفترق ويسلمون شو بقى يعني كلام إبراهيم تحته معنا كبير ألا وهو محبة السلامة للمسلمين مش عايز يوقع حد في الغلط لا يريد أن يوقع مسلما في خطأ فكان إحنا هنفترق ويسلم الناس من السخرية بنا حتى نسلط على حسناتهم يوم القيامة لا ده سلامة المسلم مقدمة على أن نمشي مع بعضنا بقى. قال عثام بن علي قيل للأعمش ألا تموت فنحدث عنك فقال لهم كم من حب أصبهاني كسرت على رأسه كيزان كثيرة أنت عارف أحيانا يعني بعض المشتغلين بالحديث من أصحاب الأسانيد كان يتمنى أن يموت المحدث ليه؟ حتى يفشي أحاديثه ولا يصل الناس إلى حديث المحدث إلا من خلاله هو يعني لو أني مساء عالم من العلماء وأنا لي خصوصية بهذا العالم العالم دمات هناك رواة كثيرون لم يدركوا هذا العالم ولم يروه طب لو عايزيني يحدثوا بحديث هذا العالم هيعملوا إيه؟ هيقولي أنا أحيانا المحدث يتمنى أن يموت شيخه عشان يبقى هو البوابة بتاعته فهو يقول للأعمى شيء يقول له ألا تموت فنحدث عنك يبقى احنا البوابة بقى بدل ما يقولك يسمعوا عنك مباشرة احنا الاثنين زملاء فيك لا يقولي أنا, أنا الباب وانا أوصلهم فقال لهم كم من حب أصبهاني الحب اللي هو الزير فيه الزير الفخار اللي هو يتحط فيه مية ده ده اسمه حب كم من حب أصبهاني إن كسرت عليه كزان كثيرة تعالي في الكزب يبقى طول كده يعني عايز يقول يعني إيه وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهري يعني بقول له يعني يا مناس ماتوا شباب في حياتي وما الحيش يستمتع بإن أنا أموت في حياتي علشان إيه علشان يروي, يروي عني نعم قال أبو, بكر قال أبو عوانة أبو عوانة اسمه الضاح ابن عبد الله ليشكري قال أعطيت مرأة الأعمش خمارا فكنت إذا جئت أخذت بيدي فأخرجته أخذت بيده فأخرجته إلي تعرفين من المرة اللي فاتت إحنا قلنا أن الأعمش رحمه الله كان كفيفا كان كفيف البصر فيعني أبو عوانة اتخذ جميلا عند امرأة الأعمش وقبلها خمار فيعني حفظت الجميل فكل ما يجي أبو عوانة على الباب والمرأة تعرف أنه هو أبو عوانة لما يستأذن ثم تأخذ الأعمش بإيده كده ويطلعه المين لأبي عوانة فأبو عوانة بيقول للأعمش إيه لي إليك حاجة قال وما هي قال اتقضيها لي قال له ان قلبي ليس في يدي ده الاعمى اللي بيقول قال املي عليا قال لا افعل يعني الاعمى يعني يعني شوفه يعني عايز ياخد منه العهد الاول خالص ان يعني يقضي له حاجته يعني بيقول يعني اتقضيها لي اديني وعد ان اللي هطلبه هتنفز لي قال له ان قلبي ليس في يدي يعني انا لا استطيع ان اعيدك بشيء قل للأول ايه الموضوع فان يعني قبله قلبي فعلت فقال له امل علي امل علي يعني ملين ايه بعض احاديثك فقال له لا افعل وكما يعني اشرت في المرة الماضية ان الشيخة قد يرى من الأدب للطالب والأنفع له أن يحرمه مما يريد أهل اليقظة من الطلاب لا يتضجرون من ذلك لا تضجرون من ذلك قيل كان للأعمش ولد مغفل ما مركز يعني قال له الأعمش يا بني اذهب فاشتري لنا حبلا للغسيل قال يا أبتي في طول كم؟ قال في طول عشرة أذرع قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيك هو حبل الغسيل له عرض قال ده آه له طول آه صحيح لكن ما لهش عرض يقول عزة بن يونس أيضا بسبب فقر الأعمش وأنه كان لابسه لما أطاعه وحاجات زي كده فأي واحد ما يعرفش الجوهر الثمين خلف هذه الملابس الرافة وكتير كما نقول من الجواهر الثمينة أو عموما الجوهر الثمين يكون عادة تحت التراب يكون عادة تحت التراب فلربما نظر المرء إلى الإنسان فيقيمه من ثيابه ومن هندامه ويكون مخطئا في هذا التقييم زي الجند ده جند من الأجناد يعني أنت عارف الجند ده يعني كانت حاجة فخمة كده لا الأعمش لابس هدون المقطع دي وقاعد كمشان في نفسه وغلبان على ضفة نهر من الأنهار الجند ده عايز يعدي الشط التاني عايز يعدي النيحة التانية فكانوا أياميها بيأجروا ناس يشيلوهم ويعدهم النحة الثانية فيقول عيسى بن يونس بينما الأعمش جالسا على شاطئ نهر إذ مر به أحد الأجناد فقال له قم فاحملني إلى الشاطئ الآخر وأمراكب على كتف الأعمش أول ما ركب على كتف الأعمش قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أعلم أنت تقول دي وانت راكب الأعمش فالأعمش اضغاز أوي لم يعلق ولم يرد شالوا فعلا لكن في وسط النهر قذفه في, في النهر هل لا جندي من الأجناد ما مش عارف من هذا الذي يجلس على شاطئ النهر إنه الجوهر الثمين سليمان بن مهران الأعمش وزي ملتلك كثيرا ما الملابس لا تعبر عن صاحبها فلا تغتروا رب أشعث أغبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره قال محمد بن عبيد محمد بن عبيد التنافسي أخو يعلى بن عبيد وكلاهما كاناروا عن الأعمش جاء رجل نبيل كبير لحيتي إلى الأعمش يعني لحيته كده يعني وصل السرية يعني فسأله مسألة خفيفة في الصلاة فالتفت إلينا الأعمش وقال انظروا إلى لحيته تحتمل أربعة آلاف حديث ثم إنه يسألني مسألة الصبيان ويقول عيسى بن يونس خرج علينا الأعمش يوماً وقد لبس فروة خروف تعرف فروة الخروف الناس بيتدبغها ممكن تتجلس عليها ممكن تصلي عليها المهم الأعمش طلع لهم في يوم برد يعني وهو لابس فروة الخروف الصوف من برة وجلد الخروف المدبوغ من جوه من على, إيه؟ من على جسم الأعمش فواحد قال له يا أبا محمد لو قلبتها احنا ممفروض انا لما اكون عايز اتدفأ اخلي الصوف لجوه الصوف واليجي على بدن يعني لا الاعماش كان لابسة زال خروف بالزبط يعني الصوف في الخارج وجلد الخروف في الداخل فبقول له يا ابا محمد لو جعلت صوف الخروف يعني الى داخل قال له انصح الكبش هو انت احسن الكبش ولا اعلم الكبش طب الكبش بلبسة كده الصوف بتاع الكبش برا وهو الجلد بتاعه جوه هو أن أكون الكبش بالكبش والله سبحانه وتعالى أعلم وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما كلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يا سيره من خلفاء والنبلاء عوديه جددي في القلب انوار السجود ذكريني